لعل ذما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناه بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين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 إله واحد وإنني بريء بري مما تشرفون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا 121. يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء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 إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَدِينَ أَلْمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُنَا مِن قَبْلُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا فَصَبَرُوا أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جاءك من الْمُرْسَلِينَ وإن انك برع عليك اعراضهم فان استطعت الت بتغي نفقا فان استطعت الت بتغي نفقا في الارض او سلمها في السماء او سلمها في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 قل إن الله قادر على أن ينزل آياته ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ذبّة في الأرض ولا طائر يطير وما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 بل إياه تَدْعُونَ تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء, إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى قَبْلِكَ من قبلك فأخذناهم بِالْبَأْسَاءِ فأخذناهم بالبأس والضراء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 يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهللاء من الله عليهم من الله عليهم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 وَعِيَدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْثَ وَلَا حَبْثَةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا إلَّا فِي كِتَابِ 111. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هو القاهرة فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا توفته رسولنا وهم لا يفرضون 117. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 118. قل من, من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي 119. وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتى يخوضوا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثِ غيره وإنا ينسينك وَإِنَّ فلا الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بَعْدَ القوم فَلَا مَعَ الْقَوْمِ الظالمين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 109. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 110. تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 111. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب العظيم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 إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ويطر السماوات والأرض حليفا وما يرد كل شيء تتذكرون وكيف خافوا ما اشردتم ولا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وَمُوسَى ويوسف وموسى ومارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس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 أو من عباده ولو ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة, والملائكة 121. واخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم تقولون على الله غير الحق ظن عن عنا ياتيه تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم أن 118. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 119. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة, من نفس واحدة فمستقر ومستودع ودفَّصَ الْلاَياتِ وهو الذي أنزل من السماء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 الزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وانع ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء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 117. ومن وَمَنْ فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نَتَّعِ عَلَيْهِمْ بوكيل وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهَ عدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن, لئن جاءتهم ايه ليؤمنن جاءتهم لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعر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 تصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوهم وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أنزل ايكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وَتَمَّتْ وتمت رَبِّكَ ربك وَعَدْلًا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 120. أَكْثَرَ تطع فِي من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 121. ربك هو أعلم من ظل سبيله وهو فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إقوت كنتم, كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا من رس الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إلي وإن لا يضلون بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 كذلك زين لكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمينها ليمكرو فيها، وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون، وإذا جاء نؤتى مثلما أُوتِي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. صدره للإسلام وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم سل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما إن شاءكم من ذرية قوم آخرين إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاتهم ما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم سا ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل أولادهم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 وَإِنْ يَكُنْ مَن يَتَّفِهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَالضَّلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَى جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ 111. والرمان وَغَيْرَ وغير متشابه مِن من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه, وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من أنكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم مِنَ الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل 113. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 114. نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أضل من افترى على الله كذبا ليضلل الناس ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يندل القوم الظالمين قل لا أجد فيما يا الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير بار ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت الثمرهما أو, أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جَزَيْنَا ببغضهم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فقل ربكم رَبُّكُمْ دُّوا رَحْمَةٍ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجِرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَفُوا لَوْ شَاءَ الله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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانف الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعون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 119. اتبعوه واتقوا تُرْحَمُونَ ترحمون إِنَّمَا أن تقولوا عَلَى طَائِفَتَيْنِ الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون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 129. هل ينظرون إلا أن تأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها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 ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون